سيأتي عمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله توقفنا عند الممنوع من الصرف وقلنا أن الممنوع من الصرف ينقسم إلى كم قسم أخنا؟ ينقسم إلى قسمه ممنوع من الصرف لعلة واحدة أي لسبب واحد وممنوع من الصرف لعلتين الممنوع من الصرف لعلتين ينقسم إلى قسمين عالمية ووصفية ممنوع من الصرف لعل واحدة من يذكرنا؟ فضل. خليكم الأول المؤنث المختوم بألف التأنيث المقصورة زي زي سل المؤنث المختوم بألف التأنيس الممدودة زي زي حسناء. طيب ألف تأنيس ممدودة زي حسناء. طب شعراء ممنوع من الصرف طيب ليه من الشعراء ديت مش ألف تأنيس ممدودة ها لا هم وضعوا ألف التأنيس الممدودة لتقابل ألف التأنيث المقصورة كمسمع وإلا كلمة شعراء ممنوعة من الصرف وهي مش ألف تأنيث شعراء مذكر أصدقاء وهي مش مؤنث مذكر وهي مقولة وضع ألف التأنيث الممدودة لتقابل ألف التأنيث المقصورة وعند بعد ذلك صيغة ألف التأنيث الممدودة سميت تأنيث مع أن اللي هيندرك تحتها مشايبه كل مؤنث لتقابل ألف التانيس المقصور. عنده صيغة مثال جموع. فبتعارف صيغة مثال جموع؟ فضل؟ فضل؟ شو بترفعيده؟ بعد ألف الجمع حرفين أو ثلاثة. بس في بالثلاثة لازم يكون أوسطهما ساكن. فقلنا مثلا كلمة ذكاترة. مهديه تجمع صيغة مثال جموع. بس مش ممنوع من الصر. السبب؟ أما قل دكاترة بعد ألف الجامعة ثلاث حروف. مش كده؟ ايه هم الثلاث حروف؟ التاء والراء والتاء. طب الراء مفتوحة. دكاتي راء. راء من السكن. صيارفة. أباطرة. ماشي؟ بيقول لها ايه؟ ساعات من تلقموا بس أو ساقوما مش إيه مساعي طيب ممنوع من الصرف العلتين قلنا عمر ونوران راحوا اليابان راح رمضان راحوا ورسح والمنوع من الصرف ليه الوصفية قلنا الوصفية وإيه الوصفية وإيه الوصفية مع زيادة ألف النوم طيب رثمان وجوعان أيهما ممنوعنا الصرف للوصفيه وزيادة ألف ودنين ما قلت عثمان وجوعان زي بعض تقول لي لأ من الزي بعض لأنه ما مش حد اسمه جوعان ده وصف أنا بوصف واحد إنه ايه جوعان أو عدشان عندي سعفان ورمضان ما علة المنع من الصرف عالمية وزيادة ألف ونون طيب شعيب. ممنوع من الصرف ولا لا احنا قلنا كل اسماء الانبياء ممنوع من الصرف الا صن شاملة الشين شو عين شو عين لمصروف إدريس ممنوع من الصرف للعالمية والعجم ماشي طيب اعراب الممنوع من الصرف ودي مسألة مهمة جدا نقرأ حديث عن عائشة تا. ذهبت الى مكة جا جا جا. سا. سا. صح؟, صح. صح. صح قرأت في احاديث احاديثة تفاحة تجارة وتقول لي احاديثة تقول لي احاديثي تقول لي لا احاديث صغة منتالجموع بعد الف الجامع كم حرف ثلاثة اوسطهما ساكن طيب ما شروط إعراب الممنوع من الصرف وإعراب الممنوع من الصرف إلى أول يرفع بالضمه وينصب ويجر بالفتح فحيب أحسان منها أحسان أحسان على وزن آفع الممنوع من الصرف والباء حرف جر بس الممنوع من الصرف مجرورة بالإن؟ بالفتح قال لك الإعراب الممنوع من الصرف بالضمه رفعا وبالفتحة نصبا وجرا لابد يتوفر شرطي الشرط الاول ان تكون غير معرفة والشرط الثاني ان تكون غير مضافة غير مضافة يبدأ اذا عريفت او وضيفت تجرب الاين بالكسر خلاص اقول كلمة مساجد ممنوع من السابق ادخلها في جملة مرة مجرورة بالفتحة ومرة مجرورة بالكسر. عشان اخلاها مجرورة بالفتحة اقول صليت في مساجد ده مظيفة مظيفة لا اذا عرفت او اضيفت تجرب بالكسر. فأنا قلت صليت في مساجد نظيفة. يبقى مساجد مقررة بالفتح ليه؟ لأننا مش معرفة ولا مطهر. طيب. عشان خلاه مقررة بالكسرة. أقول صليت في مساجد أهل السنة أو مساجد العزبة الجديد. طيب. أو أقول كمان أقول صليت في المساجد. يب أنا ممكن أجيب لك سؤال أقول لك صليت في المساجد دي ماشي؟ أقول لك صليت في مساجد دي، أقول لك صوّب الخطأ. تقولي إيه؟ صليت في مساجد دي. تقولي لا الخطأ هشيل الكسر خلها إيه؟ فاتحه. صليت في مساجد دا. طب صليت في المساجد دا. أقول لك صوّب الخطأ. تقول لي صليت في المساجد دي. طب ايه الفرق يا اخواني؟ الفرق ان الممنوع من الصرف عشان يعرف هذا الاعراب لابد ان يشترط في شرطين ألا يعرف ولا يعرف ألا يعرف ولا يعرف طب ما يقول لي اسف الكلمة جوانب جوانب في جملتين مجروعها بالفتحة مرة ومجروعها بالكسرة مرة جوانب دي لما من الصرفة ليش ممنوعها ليه صيغط مخرجها جانب طب لو قلت صليته في جوانب الطريق او مشيت على جوانب الطريق تبقى جوانبه ولا جوانبي جوانبي عشان ايه مضافه طيب مشيت على الجوانب تبقى على الجوانبي ولا على الجوانب الجوانبي لانها معرفه طب امتى بالراء الفتحه اقول مشيت على جوانب على جواني ده وصله؟, وصله؟, وصله يبقى الممنوع من الصرف يرفع بال يرفع بال وينصب ويجر بال بشرطين الا يعرف ولا يضاف فاذا عرف او اضيف يجرب الايه بالكسر طب سؤال لو قطعه امامي وفيها بقول لك استخرج ممنوع من الصرف وانت بحثت في القطعة فلم تجد إلا صليت في مساجد السناتي في مساجد السناتي وبقول لي استخرج ممنوع من الصار أجيب له إيه مساجد مش عايز واحد فيك يقول لي لا ده مجرى بالكسرة ما مش مشكلة هي مساجد دي ممنوع من الصار بس عشان بتجرب الفتحة لا تعرف ولا تضار بس هي ممنوع من الصار طيب لم تعرف ولم تضار تجرب الايه بالفتح، عرفت اوضيفت أو بس هي برضو اسمها ايه ممنوعه من الصار ابي كريم ابي كريم بقول لك استخرج اسم من الاسماء الخمسه هتقول لي ابي تقول لي بس ابي ديت لازم تكون ابو تبقى مرفوعه بالواو هقول لك لا لو هي ابو تبقى اسم من الاسماء الخمسه مرفوعه بالايه بالواو طب لو ابي اسم من الاسماء الخمسه بس معروف تعرب بالايه بالحركات عشان كده قلت شروط اعراب الاسماء الخمسه بالحروف صح عشان تعرب بالحروف اسماء الاسماء الخمسه تعرب بالايه بالحروف ان تكون مفردة ان تكون مكبرة ان تكون مضافة واضافتها لغير ياء المتكلم فاخذت شرط من الشروط دي هتعرب بالايه بس اغير اسمها اصل ما سمهاش الاسماء الخمسة لا هي الاسماء الخمسه الممنوع من الصرف عرف او اضيف هو اسمه ايه ممنوع من الصرف صح؟ مضاف ايه يعني؟ مضاف خلاص طيب يقول ويشترط لخفض اسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من ال يعني مش معرف والا يضاف إلى اسم بعده فإن اقترن بأل أو أضيف خفض بالكسرة نحو وأنتم عاكفون في المساء جدي فالمساء جدي في هالفه إيه؟ لا يتجرب إيه؟ بصرها المساء جدي مالها؟ معرفة بأل وأنتم عاكفون في المساء جدي مالها؟ معرفة بأل تبقرت بالإيه؟ بالكسرة ونحن مررت بحسناء قريش حسناء بتاعت مين بتاعت قريش يبقى اضافنا يعني مضافة عشان كده ما قلتش ايه مررت بحسناء اه لو هي من غير قريش اقول مررت بحسناء اه سلمت على حسناء اه ليه لانها اسم مجرور بالفتحة لانه ممنوع من الصر طب <تبع> حسناء كفر الشيخ تبقى حسناء اي مساجد السنه مساجد السنه تبقى مساجد دي صليت في مساجد دي طيب صليت في المساء جي دي معرفه طب <تبع> صليتوا في مساجد نظيفه كبيره تبقى مساجد <تبع> <في> د <المساجد> <مم>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 Mereka menterasan, menterasat. Bukan menterasu, menteras. Mereka menterasun, menteras. Jika mengambil muzakkar dan muthan, jika ditambah, apa? Katakanlah untuk alamatan. Untuk alamatan, atau dua alamat? Satu atau dua? Satu? Jadi asalnya apa? Dua alamat untuk طب تبقى للجزم يعرفها ايه مولدر والمجرور خبر مقدم وعلمتان مبتدا مؤخر يبقى اصل الكلام علمتان للجزم طب علامات الجزم السكون والحق طيب من يوضح لي دي؟ اول علامة للجزم السكون يبقى طب السكون دي والجزم ده يلحق الاسم أم يلحق الفعل لا يلحق إلا الفعل رص لأني فعل ماتشترك بين الاسم والفعل الرافع موجود في الاسم والفعل صح صح شباب طب النصب الموجود في الاسم لي والفعل طيب الجزم في الأفعال يقابل الجار في, في الأسماء طيب الجزم هيلحق الفعل الماضي ولا المضارع للأمر ولا يلحق الفعل المضارع ويلحق فعل الأمر الأمر يجزم صح طيب عشان عندي كده القاعدة الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع أقول لم يفهم الطالب الدرس لم يفهم الطالب الدرس لم أجد جزم ويفهم في فعل مضارع صحيح عشان كده مكتوب بالإيه؟ بالسكون لم يفهم الطالب الدرس يبقى الجزم علامة السكون السكون علامة للجزم في فعل المضارع الصحيح طيب لو لقيت الفعل المضارع ده معتال أقول يسعى الحاج بين الصفا والمرض عايز أجزم هضع قبل الفعل لم طيب لم لما تدخل هتجزم الفعل يسعى اللي هو ايه معتل الآخر هتجزمه بايه بحاجة حرف العلة هقول لم يسعى لم يسعى وهضع كسرة تحت العين او اضع فتحة فوق العين ليه عوض عن الالف المحل لم يقض القاضي بالعجل لم يقض. يقضي, يقضي مجزوم بحسب حرف العلّة بس هضع كسرة تحت الضاد ليه؟ عشان تكون عوض عن الياء المحزوم ما زلنا في انتظار الموكب الموكب لم يأتي بعد صوب الخطأ لم يأتي تقول لي مش الياء دي حرف علّة آه. آه. وصبقت بلم بيلم... بيلم... بيلم... يبقى حرف العلة ولما بيجوش مع بعض فبنعمل ايه قالك لك نيل حرف العلة اسهل في الايه ان احنا نمشي فتبقى لمياء تيد تيد دي حركة اي حركة تشبعها تعملك حركة يعني التاء مكسورة لو انا اشبعت حركة الكسر مدتها شوية هتبقى اياها ولو اشبعت الفتحة تدني قالك ولو أجبعت تضم النون الصغيرة دي تديني واو الكبيرة دي خلاص يبقى الحذف يا جزم لعلامتين السكون علامة في جزم المضارع والحذف حذف حرف العلم طيب وحذف ايه كمان فاكرين لما قلنا بارك الله فيه أنا وديكسان من اجتمعش أبدا في مكان يبقى عندي الفعل المضارع يجزم بحذف حرف العلة إذا كان نؤف إذا كان معتل الآخر الفعل المضارع يجزم بحذف النون إذا كان نؤف من الأفعال الخمس ما الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت دي آلف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطرة يشرحان يشرحون تشرحين يبقى الفعل المضارع بيجز بكم حاجة بثلاث سكون وحذفين سكون لو كان صحيح الآخر وحذفين حذف حرف العلة لو كان قل حذف النون لو كنا قاعف واضح؟ ولا نعيدك من مرة؟ آه يقول يمكنك أن تحكم على الكلمة. بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمري الأول السكون وهو العلامة الأصلية للجزم والثاني الحذف وهو العلامة الحرعية ولكل واحدة من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها لك فيما يلي. موضع السكون قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر واضحة مثال يلعب ينجح يسافر يعد يسأل فإذا قلت لم يلعب لم ينجح لم يسافر لم يعد لم يسأل فكل هذه الأفعال مبزومة لأنها سبقت بحرق الجزم الذي هو لم وعلمة جزمي السكون وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع صحيح يبقى متى يجزم فعل المضارع بالسكون المثال في فعل مضارع يتضع قبله بالجزم او ادات الجزم ثم يقول مواضع هنا الموضع السكون يبقى موضع السكون كموضع واحد مواضع الحذف وأما الحذف سيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الاخر وفي الأفعال الخمسه التي رفعوها بثبوت النون وأقول للحذف موضعان ماشي موضعان للحذف Muzingan, yakin di keli wajih min hama dailin, walaamatan pada kesel kesel. Hal muzing awal, al fahal muzing awal. Walaam, yasag, yarba, yahu, yana, yam. Misal al fahal nazi akhir hawa, yadlu, yarju, yablou, إذا قلت لم يسعة علي إلى المجر فإن يسعة فعل مضارع مجزوم بمسة بحذف حرف العين. الموضوع الثاني على فعل الخمسة الذي يرفع النون وقد سلكا ينون. يضربان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين. تقول لم يضرب ولم تضرب ولم يضربوا ولم تضربوا ولم تضرب كل واحد من ازيل افعال فعل ماله مضارع مجزوم بماذا؟ بحذف النون اذا شكل توضيح الجز سهمي الاول فيه السكون والثاني فيه الحذف تحت السكون اكتب المضارع صحيح الآن عند الحذف Sahamin, hapus huruf Alif. Jika kena muhatten lakhir, walaupun lakhir, hapus Nul. Jika kena dalam hal itu, wathaf? Wathaf? Wathaf? Ah, belum jasa. Belum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 لن فراغ المجد المجد إلا بالعمل والمتابرة لن, ها لن تنال، ولن تناال، لن تنال ولا لن تنال لن تنال لن تصل لن تنال المجد الصديق المخلص فراغ لفرح صديقه يفرح لفرح صديقه الطلاب المجدون فراغ وطنهم يحبون فبنعلم بشكل يحبون ايه ماله مرفوض بثبوت انه لم فراغ ابي امس لم فراغ ابي امس لم لم ارى لم يحب فعل مضارع مناسب وبين اعراف عنده بعد جدا سطفت 24 المعربات قال المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحركات المعربات بالحركات الذي يعرب بالحركات اربع اشياء حركة يعني ايه ضم فاتحة كسر اذا ده كلام سبع ان احنا ايه اخذناها الحركات سلاحة ويضمت والفاتحة والكسر ويلحق بها السكون وقد علمت ان المعربات على قسمين قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف وهذا شروع في بيان القسم الذي يعرب بالحركات وهو أربع أشياء الاسم المفرد طيب من يجكرنا بالمفرد هو إيه؟ دل على واحد أو واحد طب يرفع به ضم الضم دي حركة أيوة حركة حركة طيب وينصر حركة حركة ويجارب بالكاس حركة. حركة إن شاء الله كلكم تقول حركة إن شاء الله جمع التكسير صورة تبقى الأصل من مين من المفرد يرفع بل وينصب بل ويجر بل التلاميذ حفظت التلاميذ التلاميذ الدرسة حفظت التلاميذ الدروسة عن كلمة التلاميذ عرفت ايه فاعل مرفوع بالضامن وده جامع تكسير الدروس جامع تكسير نقول بي منصوب طيب جامع المؤنث السالم جامع المؤنث السالم مثاله المؤمنات الصلوات من قولك خشع المؤمنات الصلوات قشع المؤمناته في الصلوات فين الكلمة اللي بتنظر عليها المؤمنات نوعها جامع المؤمنات السالم يرفع بال طب ينصب بايه ينصب بالكسر الوحيد اللي عايز كسره مين جامع المؤمنات السالم صح عشان كده كانوا زمان يقولك ايه اكسر للبيت مش عايزين مطول عشان وكلامنا خفيفة عليهم المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء يذهب بو محمد فيذهب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم فعلى رفعه الضم الظاهرة محمد. فعله إذن المعربات المعرب بالحركات مفرد جمع تكسير جمع أن السال مضارع لم يتصل بآخر شيء بصل، الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه، وكلها ترفع بالضم وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. جاء المؤنح الثاني ينصب بال، ينصب بال، كسرة والإسم الذي لا ينصرف يخفض بال، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف في الان. خلاص الأشياء الأربعة تعرض بالحركات ترفع بالضمة وتنصر بالفتحة وترفع بالكسرة وتجزم السورة فأما الرفع بالضمة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها فرفع جميعها بالضمة ومثاله يسافر محمد فرفعه جميعها بالضمة والمسافر فعل الورع مرفوع ومحمد فعل مرفوع والاصدقاء مرفوع لأنه معطوف على مرفوع والمسافر محمده والاصدقاءه يبقى عندي في العطر المعطوف على المرفوع والمعطوف على المنصوب والمعطوف على المجرور, المجرور. وأما النصبه بالفتحة فإنها كلها جاءت على ما هو الأصل فيها، ما عدا جمع المؤنث السالب، فانه ينصب بالكسر يا بعتر. لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات ت والثاء ب منصوب الأن. ينصب بالكسر. خلاص. وأما الخفض بالكسر فإنها كلها فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها ما عدا الفيع طبعا ما عدا اللي وراه يا رب عن عدا وخلا وحشا دي في رأيين لليل محافظة فريق اعتبر عدا وخلا وحشا أفعال قال لك اللي جوا وراها دي من وفريء اعتبرها حروف جر قال لك اللي وراها يجي اسمه أما ما عدا قولا واحدا انه هي أفعال واللي وراها مفعول لا من النجاح أقول حضر الأدباء ما عدا فراغ أقول ما عدا أدي فدي على أنها إيه طب لو قلت حضر الأدباء عدا فرار وقال لي اكل اقول له اديب بن او اديب بن اللي قال اديبا اعتبر عدا فاعل واللي قال اديب بن اعتبر عدا حرف خلاص والجزم بالسكون طبعا علمنا أن الجزم بالسكون بيكون فين الفعل المضارع صحيح الآن لم يسافر خالد فلم حرف نفي وجزم وقل ويسافر فعل مضارع مجزوم بلا معانج جزم في السكون وخالد فعل مضارع مكتمل ضم الضهرة على أفل. إذن المعرب بالحركات كان الاسم المفرد جمع التفسير جمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء فالمفرد يرفع بال وينصب بال ويجر بال طيب وجمع التكسير شبيه المفرد يرفع بال وينصب بال ويجر بال جمع المؤنث السالم يرفع بال وينصب ويجر بالكسر فبالفعل المضارع يجزم بال بالسكون إذا كان صحيح الآخر طيب. الحذف علامة تلحق من الفعل المضارع في كم حالة في حالتين الحالة الأولى إذا كان معتل الآخر فيجزم بحذف وإذا كان في الأقعال الخامسة يجزم بحذف أنه المعربات بالحروف المعر... الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة نطلق الكتاب وكلكم على حد. بالحروف عندي المثنى وجمع المذكر السالم وأسماء خمسة وأفعال الخمسة عن المثنى هو الأن هو ما دل على استنى لحظة اثنين او اثنتين لو دل على اثنين يبقى مثنى وذاتك محمد دان صح. طيب دل على اثنتين يبقى مثنى فاطمة تان ماشي يبقى ده جمع ايه؟ مثنى يبقى ما دل على اثنين او اثنتين يبقى زيادك الف ونون او يا هذه اتمنها حروف طيب. طيب الف في حالة حالة حالة الرف. الرف. يا ونون في حالة الرفع. ويايا ونون في حالتين طيب نيجي بجيب أمثلة توضح في حالة الرفع هيقول المسلمان نشيطان صح جملة اسمية مبتدأ المبتدأ مرتقى وخبر زي المسلمان مرفوع بالألف وهم نشيطان مرفوع بالألف لأنه مثال نفس الكلام المسلمتان نشيطتان نفس الكلام كذا مرفوع بالألف حضر المسلمان بعد فعل مرفوع بالألف لما ذا في حالات الايه؟ في حالات النصر كرّم المدير المتفوقين كرّم المدير المتفوقتين سلمت على طالبين مجرور بايه سلمت على طالبتين برضه مجروره بالياء إذا المثنى يرفع بال وينصب ويقرب بال باليا واضحة؟ بالنسبة للمثنى هو إيه؟ ما دل على ثمانية أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو يا ونون على مفردي. فماذا اسم ماذا تكون الزيادة ألف ونون في حالة في حالة الرابط يا ونون في حالتين النصب والقرب. جاب بالنسبة لمن؟ للمفن جمع المغكر السالم ايه وجامع المغكر ما دل على اكثر من اثنين اكثر من اثنين يبقى بزيادة واو ونون او يا ونون فلاح مفرد زودت عليها واو ونون بقت صارت فلاحون او فلاحين مهندس و ون س و ي ا و ن س طيب جمع المذكر السالم يرفع بال و وينصب ويجر بال ياء يبقى المثنى يرفع بال وينصب ويجر بال اذا التشابه ما بين المثنى وجمع المذكر في حالتي وبيختلفوا عن بعض في حاله الرفع خلاص جاء المخلفون جاء او جاء المخلفون مخلفون جامعة مفردها مخلف صح فاعل مرفوع بال و كان المسلمون اسم كان مرفوع بال و المسلمون قادمون مبتدا مرفوع بال قادمون خبر مرفوع بال و اذا الجمع المذكر يرفع بال كرم المدير المتفوق قين غير قين قين جامع المذكر سلمت على المتفوقين إذا في المسنة أقول سلمت على المتفوق قين والجامع قين خلاص إذا جامع المذكر يرفع بال. عشط 12 اكتب, أكتب. خلقنا الشيخ المسلمون جمع مذكر المسلمان مثنى مذكر المسلمتان مثنى مؤنث يبقى عندي جمع المذكر السالم يرفع بال واو افلح الان يرون بالمعروف افلح الامرون قد أفلح المؤمنون رأيت المسلمين واحترمت الأمرين رص الأسماء الخمس سهلة أبوك أباك أبيك أخوك أخاك أخيك حموك حماك حميك فوك فاك فيك ذو ذادي ترفع بل و وتتصل بالآذف وتقرب باليا ال... أبوك كريم مبتدى مرفوع بالواو الكف مضاف إليه جاء أبوك أبو فعل مرفوع بالواو الكف مضاف إليه رأيت أباك رأيت أباك العرب تقول أخاك أخاك فمن لا أخ له ساعٍ إلى الهيجة بغير سلاح الهيجة للحرب أخاك أخاك تقول له هذا كلامك انتم بتدون قواعد وتخلفوها مش ده اسم واقع الكلام آه مش المحترض يقول أخوك أخوك أخوك لا أنك أخاك أخاك ده بسموه اسلوب إغراض بيبقى منصوب تيب يبقى أخاك مفعول به منصوب بالألف لفعل محذوف تقديره <تصفيق> إلزم أخاك أم أقول لك البابة أقول لي عم لا ألباب أقول لك لا إلزم البابة أقول لك النار فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه ناقاتا مفعول به لفعل محذوف تقديره احذر ناقة الله خلاص يبقى عندي الأسماء الخمسة أب وأخ وحم وفو وذو ترفع بالو وتنصب بالالف نظف فاك خلاص قابلت أباك سلمت على أبيك أخيك يبقى ترفع بالإيه وتنصب إيه؟ وتجرب إيه؟ اللي هي مين؟ اللي هي إيه الأسماء الخمسة مع بعض؟ أب وأخ وحم وف وذو ترفع بال وتنصب بال وتجر بال بس بشروط صح؟ الشروط إيه؟ مفردة مكبرة مضافة بالإضافة لها لغيرها المتكرر أطيع أباك أباك بس دي إشكالية كبيرة طاعة الوالدين الآن إشكالية كبيرة والكلام فيها أسهل ما يمكن وتطبيقها على الأرض الواقع أصعب ما يمكن فلذلك نحن في حاجة إلى أن نتربى على بر الإه بر الوال كان هناك رجل وكان له ولد وصالا للرحيم برا بوالدين فكان ابو نتيجة لذلك كان يحسن عليه ويحسن إليه ويعطيه فالولد تغير حاله من البر إلى العقوب ومن الصلة إلى القضايا فابو عز عليه حزن الحال فأرسل إليه برسال منع أنه يصرف عليه الولد أم جايش هادة رسالة بعد من مجموع قال له لا تقطع عنا عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه انت متعود تديني حاجة ده لاش في رزقه فإن أمر الإفك من مصطح مصطح ابن وسافة اللي كان سيدنا وينه ومنفق عليه وبالي كان خفصه الشأن السيدة عائشة يحق تقدر النجم في أفقه يعني نزل النجم في السماء وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في شأنه يرايكم في غالب دي ها عقب السمود عالم طب الولد لو قال الكلام دي بابو يعرف يقوله ما يعرفش سواصل طلب الرسالة أم جاي شهادة ورقة أو ورقة ورسل إليه الرسالة قال له قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه فالعلماء إن المسافر سفر معصية ليس له أن يتمتع بالرخص فلا يكون ميتة ولا يقصر الصلاة حتى لا يستعين بالرخص على معصيته طيب يموت يعني قاعد مسافر سفر معصية وبقى مضطار قدام الميتة عشان يسافر سفر مع صيام يكلش ويموت يتوب وإيه وياكل فموضعت له رسالة قال له كده قد يمنع المضطر من نيتة إذا عصى في السير في طرقه لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه لو لم يتب من ذنبه نصباح معه تبا صديقه في شأنك هل الكلام صباح، إن شاء الله أطع أباك. أباك وحبب أخاك أخاك كلمة جميلة عذبة على النفس كلمة أخوة كلمة جميلة نحن عايزين نجد للأخوة موت بصول أخوة الإيمان انظر إلى عذوبة هذه الكلمة لما قاله يوسف لبن لبنيامين. قال له إيه إني أنا أخوك يا سلام فلا تبتعس إني أنا أخوك عظيم جدا إن كنت تقوي أصلا واصل الأخوة الإيمانية بينك وبين بينك وبينك أين المتحكمون بجلال اليوم اليوم ده صعب اليوم إحنا بنقرأه بنعدي أنه يوم اليوم صعب جدا اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل طب يظل بإيه بالأخوة عشان لكذا الشعر يقول أتدري أين سكناه أتدري أين مسعاه أخوك وأين سكناه وهل عيناك تثبته إذا افتقدتك عيناه وتزدل حوله سترا إذا الشيطان أغواه وتسخو دونما من وتحمل دونه حملا إذا كلت ذراعا وإذا ضاقت به الدنيا فصدرك أن تناول تخيلوا أخوة دي عشان كده المجتمع الإيماني الأول أسس على دعائم من الأخوة دي إنما المؤمنون يناول بأبوك أباك أبيك أخوك أخاك أخيك حموك حماك حميك فوك فاك فيك ذو ذا ذي والأسماء الخمسة والستة ترفع دل واء وتنصب دل ألف تقرب يعني عندي أسماء خمس وأفعال خمس إلى أفعال اليه مين عشان اقول ان ده فعل من الافعال الخمسه لابد ان يتوفر كام شرط اثنين اول شرط ان يتكون افعال مضارع الشرط الثاني ان يتصل بها الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطب خلاص كل فعل مضارع اتصل به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطب هذه الأفعال ترفع بالضم، صح؟ ترفع بالضم. وتنصب وتجزم بحذف. أقول: المسلمون يجتهدون في دعوة إلى الله. الجملة دي صحيحة؟ من ناحيه اللغه صحيح صاوب الناحيه الواقع من هؤلاء النائمون اف هؤلاء المسلمون ابدا تكذبني وترجمني الحقائق والظنون الجيل الأول كانوا يجتهدون في الدعوه له. فتا قريش المجله كل لما تقرأ قصة مصعب بن عميه تستصغر نفسك يا ابن ناس قوي مرفع قوي كان يستورد له الطيب حصيصا يلبس يلبس مركات بقى وحاجات وطارك كل هذا العز ودخل الإسلام فرأاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما يلبس ملابس مرقعة فذكر، وقال ما رأيت شابا أنا عم من مين المصعد النبي بعثه أول سفير في الإسلام قبل ما يصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لقى المدينة إيه مهيئة لاستقبال مين ده مين مصعب لوحده لوحده مش حد معاه ما بيخدش آجر بسوة ربك على حب الدين فكان بيبذل كل شيء من آجر الدين انت بتيجي تصلي لوحده وبتصوم لوحد تقرأ قرآن لوحد طب ليه صورة الأعراف والذين يمسكون بالكتاب ليه ما كانش والذين يمسكون بالكتاب يمسكون لي. يمسك فعل مضاعف يعني يمسك ويمسك غيره طيب والخاتمة بتاعت الأية ايه؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن الله لا يضيع عجرة المصلحين، ما فيش خاتمة في القرآن فيها المصلحين المدين إذن اللي يمسك بالكتاب ويقيم الصلاة يمسك ويمسك غيره هيصلح ما الفرق بين الصالح والمصلح الصالحون يبنون أنفسهم والمصلحون يبنون الجماعات عشان كده الصالح عيش لنفسه قد يعيش مستكريحا صح ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا عشان كده الشيخ ابن باز رحمه الله لكلم يميله قال الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله إذن نحن في حاجة إلى إنك إنت تستشعر انك انت هتسأل عن هذا الدين. انت بتنظر الى الاسلام والى الدين من موقع المتفرجين. تفرق فبالفرجة تكفي انت عاش لازم تحمل الهم. كل يوم تقرب من ربنا شك لعلك تكون سبب في هداية واحد خير لك من أمر النعم انت الكذبين انت بتروح لواحد تصحته لازم يجي معايا مش لازم يجي معايا انا بروح ادق على الباب انا خدت اجره على الايه على الطريق جيه معايا خدنا الاجريه انا وايه انا وهو طب ما جاش معايا انا خدت أجر. انا بقول للواحد اقفل يتهى بعمر المعروف انا خدت اجره هو لو كيف اليتيم خد يبقى أنا خدت على اللي أنا عامله ومع ذلك انا فاز عندي يا أخي والله الصلاه جميلة وانت رجل طيب وانا عارف انك انت بتصلي بس بتصلي في البيت يقول لك ايوه والله وانت عارف ان هو بيصلي بس مش لازم تكون مفتح قوي كل حاجه هي خلي في الحته دي تبقى غمض تقول له عارف انك انت بتصلي في البيت يقول لك ايوه والله يا شيخ ادعي والله انت رجل طيب وانا بحبك الخير عايز شويه معاك قلت له كلمة ومشيء خدت على ثوات ولا بخدت تركن جنب واحد في موصلة ساكن عاملوا عصا صح ماشي للشارع ساكت. في وظيفتك ساكت. إلا في الخير والأوضاع والأحوال واللي هيحصل والرؤية السياسية ومنها يكون ومنها يرور ومنها ييجي ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصلاة أو معروف أو إصلاح بين الناس. المسلمون يجتهدون في الدعوة. الأمور. فين الفعل اللي فعل خمسة؟ يجتهدون. مرفوع الله منصوب تلستان؟ يجتهدون فيهن. وأبله لا في مصر ولا جاز. يبقى مرفوع. مرفوع بيت. بثبوت النوم. طب ما تصل مثلج على الواقع. وأقول المسلمون لم أولا إلا يا شاء الله. يجتاهدون ولا يجتاهدون دون. مرة حسنا النون. طلبا تعرفوا خطبالة. آدم في لم أولان مش هتلاقي إيه. النون يبدأ فعل مضارع موصول أو مجزوم بإيه؟ بحذف النون. الأفعال الخمسة ترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذف النون. طيب لماذا سميت الأفعال الخمسة بهذا الاسم ها ده هي فعل مضارع اتصل به الاثنين و الجماعه و ياء المخاطبه كده سموهم الافعال الخمسه صح ليه سموهم افعال خمسه لا غائب ومخاطب وغائب ومخاطب ومخاطبه يشرحان وتشرحان يكتبان وتكتبان يكتبون وتكتبون وتكتبوا في ثم بعد ذلك الأفعال وأنواع الافعال ذي كم نواع ثلاثة ماضي ومضارع وأمر أنا توقف عندها ماضي ومضارع وإيه وأمر طيب فيما مضارع فيش صعب. لا أصدقوني القول والله دي اقتراح في محلة احنا طلبناه ولكن انت عارف الشعب بيطلب حقوقها بتسمع وانت ليك حقيت تطلب زي ما انت عايز ان شاء الله يحقق طيب العرض سهل صعب في حاجة مكالكعة ردوا علي عشان نطوروا طبعا احنا سيوم الجمعة واخر ساعة من يوم الجمعة ساعة الجابة فكل وعده اخذ له جمع ويعمل اليوم الامتحان ساحل الامتحان هو كعمل السنة اللي هو الجمعة نريسا محططوهش بس وصح وقطق وما بلغوني كده. سؤال صح وقطق وسؤال اكمل وسؤال اختار من بين الأخوات يعني من علامات الاسم التنوين. صح ولا خطأ، صح. ألف والتنوين يجتمع عند الكلمة. صح ولا خطأ. الأفعال الخمسة هي كل فعل تصل بالب الاثنين أو والجماعة أو يا موه. كل فعل. بس مولت ليش كل فعل إيه؟ يعني أنت ما تقرأ. القواعد في وضع الامتحان. في أسئلة في أصعب. يعني سؤال الاختيار من المتعدد الأصل أن أرأى ليه؟ لماذا؟ لأنني ممكن يتعمل لغز في الموضوع وأنت تقول لها ساعة ما تشوف كل فعل اتصل جالب الاثنين وأقول جماعة ويها المخاطبة تقول صح، طب أنا قلت فعل ايه؟ ده لازم يكون فعل ايه؟ مضارع ممكن يقول لك كل فعل امر وأنت برضو تشوف قلب الاثنين وأقول جماعة ويها المخاطبة أنت فاكرك كل بتاندول تقالوا، تقول ايه؟ تقول صح. فإننا طبعا المسألة مش تعجيز، المسألة مسألة إن إحنا نوعين بعضا على طاعة الله عز وجل والعلم سهل جدا لأن ربنا عز وجل قال ولقد يصرنا القرآن القرآن ولقد يصرنا القرآن للذكر فهل من مذكر أحد علماء المسلمين اسمه أبو بكر القفال صار العلم هو أكيد قال بس الله راح يتعلم العلم راح يتعلم العلم في حال قذى ما احنا جالسين كده لقى نفسه كبير وكل اللي عادين بقى شوي شباب صغير والبعض مشاه ودوه الكتاب كلمة دي صح سولى الإمام أحمد إلى متى تكتب العلم قال مع المحبرة إلى المقدر لحد ما موت دين بتعلم وباخد أجل طالب العلم إن الملائكة رضا عجنا حتى لطالب العلم لبنظمها راح يتعلم العلم بلا الخصة الصعبة راجع هو حزين وهو راجع شاف قطرة ماء تنزل من جبل على صخرة أرد لقى قطرة الماء الضعيفة تركت أثرا فين في الصخرة تركت علامة حفرة فوقف عنده وقال والله لا أتعلمني العلم ليه فإن العلم ليس بضعف هذه القطرة وقلبي ليس أصلب من هذه الصفرة فتعلم فصار إماما فتعلم فصار إماما أنت تطمي للمدو العزة الأعائم وعلى قدر أهل العز تأتي العزائي وعلى قدر ما تتعنى تنال ما تتبنى صح كيف يرقى للمعال نائم والنجم مزدهر لغير النومي؟ صاح. هون طلب العلاء. صاح. نازل كل حدا سهلة. ربنا سهل أمورنا ورزقنا لكم الجنة. كلهم تسمعونا. استغفر الله لي ولكم واسلام عليكم.